لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كل من الرزق ربكم وشكره بلدة طيبة ورب الغفور فأعرض فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي لكل خمط وأثل وشيء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 فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم وmezقناهم كل مmezق إن في ذلك لآيات آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ, إلا لنعلم مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٍ قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من صحيف